قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبع آآباء والله غني حلي قول معروف ومغفرة خير من صدقتي ذو اها والله غن